اسلي نفسي والدنيا تسلي نفسها فيني اجي الوقت لو عانت لو ما يجاريني اسلي نفسي والدنيا تسلي نفسها في هجار الوقت لو عانت لوه ما يجاري تعلمت النية سامح وادي زلت الأيام تعلمت أرض بالواقع ولا أتباسنا الأحلام تعلمت النية زلت الأيام تعلمت النية سامح ولا أتباس الأحلام ولا, ولا, ولا أتمنى ولا استنى ولا أتمنى ولا استنى ولا ودي والدنيا تسلي نفسها في